بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأمفال قل الأمفالو لله و الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذن بينكم وأطيعوا الله ورسوله.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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن نبه قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يرشكم عسائنا منه وينزل عليكم من السماء ما ألطهركم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 سَالْقِ فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يومئذ برو إلا متحر فلقتال أو متحيز إلى فئة فقد باع بغضب من الله فقد باع بغضب من الله وما أواجهن وبيئس المصير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 اللهم موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنته فهو خير لكم وَإِن تَعُودُ نَعُودَ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِيَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّلَّوْا عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيئوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنا إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلون ویستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وان يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يا وان الله عنده اجر عظيم ايا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا يجعل لكم ويكفر عن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 قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لهن شاءوا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إما كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة فأمطار علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم. وأن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 ثم عند البيت الا مكا او وتسديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا يفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 الله مولاكم نعم المولى ونعمه النصير واعلم أن ما ظننتم من شيء فأن لله قوسه وللرسول في السبيل إن لِيَهْنِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِّ عَنْ بَيْنَهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَنْ عِيْمٌ اِذْ يُرِيكَهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَفِيرًا لَفَشِلْتُمْ ولتنازعتم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 الله ترجع الجنور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أدم فثبتوا فثبتوا ذكر الله كفيرا لعلكم تفلحون شن و تذهبر حكم و صبر، الله مع الصابرين، ولا تقولوا كالذين خرجوا من لََّ تَرتي في تكَ صَال وَلَا مِنَ الْعَبِيدِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقُطُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ go 109. تعلمونهم الله يعلمون 110. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 111. وإن جنحوا للسلم فاجنح الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 125. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك في باذن الله والله مع الصابرين ما كان أن يكون له حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله فَقُل لَّمَسْتَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقُولُوا مِن مَّا وَلِمْتُمْ حَلَالًا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ والله وفروحه وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم فأمكن من حتى يهاجروه، وإن استووا صروف في الدين، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، والذين كفوا بعد. I'll yeah. yeah.